Muhammad, Muhammad, Sallu ala Muhammad Allah, Allah, Muhammad, Muhammad, Sallu ala Muhammad Oh, calbi, bidakir hiina Ya Muhammad, ya ya الحاشر في الله الله صلوا, على محمد صلوا على محمد يا sorges i miene divina la شفنا النور باننا وزرنا هذه محمد وزر الهدى محمد اذن girina ya صلى الله عليه وسلم يا ربي يا هادي اكل لي مرادي نور بحب محمد ديه وسائ التمل اسم بقوا وشهات في الاسلام ذل ليس فيه ما يملو كل ما فيه يجلو انه دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا روحي Sen uh -oh. وحبك المطبوع وحبك المطبوع في مهجات الأوى غير خلق الله والال والاصحاء والال والاصحاء والقوم اهل ال